وذلك حرج منه لتنذر به, به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيادا أو مقار جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنخص عليهم بعلمين موازينه فمن تقلق موازينه فأولئك هم المفلكون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون ولقد في الأرض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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكذر فيها فاخرج إنك من الصاغرين أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآفينهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها نبقوا من لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا هذا مسكرنا أنت وزوجك الجنة وكل من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وقال ما نواكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من القالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن فدلناهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوفاتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما, ربهما ألم أنهكما عن سلكم الشجرة وأقول لكما, لكما مبين وأقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا الشيطان عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا قال ربنا ظلمنا انفسنا